إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُسْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ فأصبحت كالصريم فتناذوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين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 تَلاَوُمٌ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ أَسَرَّ رَبُّنَا أَنْ يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ كَذَالِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ إِنَّ لِلْمُتَطِّئِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٍ عَيْمٍ أَفَلَنْجَعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخْيَرُونَ أَمْ لَكُم إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيه بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون قاشعة أبصارهم ترهقهم لله وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث.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 وَإِنْ يَمَسَّكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا ذِكْرَكَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ